كرام كتبين، كرام كتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأذراء لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغاربين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم ا لله